السلام عليكم ورحمة الله وكفر السلام على مدين الذين اصطفى على سيام النبي المشتبة والأمين المصطفى على صحابتي الكرام وعلى بيت العظام المستقنين الشرفة وبعد إخوتي الكرام قلنا بأن آخر ختام سورة, سورة المهيدة ونحمد الله على أمن الله وعلى من علينا بالختام وهذه من عظيمة من ربنا علينا ونسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين على هذا الفضل العمين بفضل من ربنا ونعمة وخفعت قول تعالى انتم عازبون فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم فقلنا بان النبي صلى الله كان اذا قرأ هذه يعني قد بكى بكى وبكاء النبي صلى على على امته شفقته على امته ورحمته بامته الله عليه وسلم فبعث الله اليه جبريل قال قال ساله ما بك قال امتي امتي فقال الله عز وجل جبريل قال قل له قل له إننا سمرضيك في أمتك والنسوك إننا سمرضيك في أمتك ولا نسوك وقد جعل لهم الشفاعة وأيضا هذه الأمة كما قال النبس أم سلم أمة مرحومة والله جعل له سواد في, في الأفق يصد الأفق فقال هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب بل قال وأعطاني ربي مع كل واحد من هؤلاء سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير عساب ولا سابقة عدد هذه الأمة أمة مرحومة هذه الأمة أمة مرحومة وأيضاً في هنا الرفق واللين الذي كان في عيسى عليه السلام قال, قال إن تعذموا فإنهم عبابك وإن تقفوا لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أن الله أجعله عزة عزة فغلب عز فانتصر والله أجعله حكيم يضع الشيء في في موضعه ولكن كما قلنا الرحمة تسبق الغضب كما قال الله جل فعلا رحمتي واسعت كل شيء وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله تعبن عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي <تصفيق> قال رحمتي غضب غلبت غضبي فما قال الله تعالى عندما قال عيسى السلام انت عزيم فانهم عبادك انت فضهم فانك أنت العزيز الحكيم وطبعا لابد أن تعلم أن العلم والعزة والعزة عندما تأتي معها صبت الحكمة فهذه, فهذه يعني إسماني جلداني كاملاني الكمال فقالكمال أن تلد العزة مع الحكمة لأن العزة فيها انتصار فيها الغلبة فيها القوة فيها القهر فالحكمة معها والعلم أيضا تجد أن زينة العلم الحكمة ببطء الشيء فيه في موضعه نعم لذلك قال الله تعالى قال الله هذا يوم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وليس شيء أنفع للعبد عند ربي من الصدق أن يكون صادقا ومن صدق الله صدقه الله جل فعله لما جاء الرجل إلى النبي قال ما بايعتك على مثل هذا أنك تعطيني أموال أو أسهم أنا ما بايعت على ذلك أنا بايعت على نصرة الدين وأنا أدخل جنة, جنة رب العالمين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق إلا أصدق, أصدق إلا أصدق هذا هذا أصل الأمر قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تلك من تحتها الأنار وقالدين فيها أبدا رضي الله عنهم شوف رضي الله عنهم بصدق بصدق النواية ولذلك شوف الصدق ماذا حدث عندما اشتد الكرب عليهم وأحيطوا وتمكن الكفار وأرادوا يعني الدعوة وصف الله قال إجاءكم من فقركم وأسفل لكم وإزاغة الأفصار وعرض القلوب وتظنون بالله الظنونة هناك أبطرها المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا لكن ماذا قالوا هم ماذا قالوا, قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله هم, هم صادقون لذلك قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى لحبة ومنهم من ينتظر ثم ختم الله ورسوله ذلك يعني ختم الله وبقول لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قد ختم علاية وتع المناسبة لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قديد يعني هذه أيضاً موافقة لعزة الله وقدرة الله وجبروت الله لله لله ملك السماوات والأرض هو مالك الملك سبحانه وتركوا يعني هو مالك الملك يعزب من يشاء يرحم من يشاء يعطي من يشاء يمنع من يشاء سبحانه مالك الملك يدخل ما يشأر الجنة يدخل ما يشأر النار ولكنه عليم حكيم تأبى الحكمة أن يضع شيء في غير موضعه فلا يدخل الكافر الجنة ولا يدخل المؤمن البار النار الحكمة تأبى ذلك وهو قادر على ذلك هو نفسه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه واجعلته بينكم محرم لكن حكمته تأبى أن يدخل الفاجر الكافر الجنة ويدخل البار الموحد النرج نعم لذلك قال لله ملك سموات الارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء ولا امتنع عنه شيء واذا اراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه جل جلت اولى ونسال الله أن يجعلنا مما جعل الله لهم الجنات شوف الختام قال قال هذا يوم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم ان الله جعلنا الصادقين جميعا رب العالمين هذا ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات المتبع من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رجلوا عنهم وردوا عنه ذلك الفوز العظيم الحديث سنرضيك في أمتك ولنسوك حديث في مسلم هذا الحديث في الصحيح الفؤاد المستبطة لا تشعون أنفع للعبد أن نسقه مع الله جلال فؤلاء من حسن الإيمان حسن الأدب مع الرحمن من حسن الإيمان حسن الأدب مع الرحمن قالهم ربنا انظر العين معيده نعم ليس عطاء مثل أعطاء ليس عطاء مثل عطاء العلم ومن ومن ومن حسب ان احدا اوتي اعطاء فوق عطائي وهو بالعلمي فبذره نعمه الله عليه